توقين ما فاز حدا. للمتقين ما حلا دائقا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب السماء رب, رب السماء. La at the RABBUS JAMAON In نَذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا Seven. يا الله بسم الله الرحمن يا قا فملاقي. yeah. فملاقين فأم يا أيغ ظل الانسان انك كاذقني لا ربك كذق فمولا Ah, ah. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ألن يحور بلى, بلى إن ربه كان به بصيرا تركبن طبقا فلا اقسم بالشفق والليل وما إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا Surah شاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود لا لذات الوقود اذ هم عليها Well, الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم عذاب الخريق إن الذي <to me reading> وشاب بك, بك لشديد. شديد كان شديد إنه هو يبدئ ويغيد وهو الغفور الودود. العرش المجيد فعال لما يريد <تصفيق> فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك قدير وَاللَّهُ مِنْ رَائِهِمْ محيط بَلْ هُوَ قرآن مَجِيدٌ بَلْ هو Lord.